بعض العلماء قالوا إن الصلاة فاسدة في الصلاة المغصوبة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب الو... والوضوء بالماء المغصوب. ففساد الصلاة بالماء المغصوب لا لذات الصلاة إنما لأن الوضوء لم يصح. يعني الطهارة لم تتم. الطهارة على وجه الشرعي لم, لم تتم على اعتبار أن الماء كان مغصوبا. لا لأن الصلاة بداتها وإنما لأن الشرط الشرعي. وكذلك الحال بالنسبة أيضا لستر العورة بالشيء المحرم الذي هو. الثوب المغصوب وكذلك البقعة على اعتبار أنها أيضا من شروط الصلاة كذلك أو حتى قد تكون نعم من شروطها وهي, أرض وهي غير مباحة على معنى مغصوبة لأنه اشترط الإباحة والطهارة تشترط الإباحة والطهارة الطهارة يقابلها النجاسة والإباحة يقابلها التحريم الذي هو بالغصب أو النهب أو أي وجه من وجوه التي تكون من أكل أمال الناس بالباطل ولهذا اشترط اللباحة والطارة كما قلنا يقابلها النجاسة والغصب أو أي شيء باطل يعني محرم فإذا إذا صلى في أرض مغصوبة يأتاتي قضيتها للنهي يقتضي الفسد فالحقيقة الصحيحة في هذه المسألة هو أن الصلاة صحيحة نعلم الصلاة صحيحة مع الإثم لأن لامر خارج أو كما يقال الجهة منفكة لأمر الخارج أو لإنفكاك الجهة فالصلاة تصح ولكن مع الإثم على اعتبار أنه غصب مال غيره بغير حق وهناك من نازع في هذا ولهذا مثله أيضا قضية الطلاق في الحيط الطلاق في الحيض معلومة أنه منهي أن يطلق الرجل امرأته وهي حائل فإذا هل النهي يقتضي الفساد وطبعا معلومة الفساد المرات بالفساد يعني على ما مانا عدم تحقق الشيء شرعا الفساد إذا قلنا هذا أمر فاسد معلومة أنه الصلاح أمر شرعي وغيات شرعية وحينما نقول يقتضي الفساد طبعا الفساد الظاهري غير متأتي كأنها وجدت بهيئتها وأركاء ورفوعها وسجودها وقيامها وكذلك الطلاق وقع على معنى أنه تلفظ به فهو أيضا الطلاق أمر شرعي الطلاق أمر شرعي هو الشارع هو الذي جعل أفادنا وأخبرنا أن من قال لزوجتي التي في اسمتي أنت طالق بهذا اللفظ أنها تنفك كما أنه الذي أخبرنا بأنه إذا قال له زوجتك أو فقال قبلت صار عقدا فالفرق بين بين الزنا وبين النكاحة والصيغة الحلال لفه وعند هذا المعنى إلى أخير فإذن هذا أيضا هي شرعية صيغة شرعية تم بها العق كذلك الانفساخ طريقة شرعية بأن قال إذا قال لها أنت طالق انطلق فإذن إذا قال لها أنت طالق وهي حائفة والشارع نهى عن إيقاء الطلاق في الحيض الشارع نهى عن إيقاء الطلاق في الحيض فهل يقع أو لا يقع هذا أيضا مسألة أنه يقتضي الفساد هل النهي يقتضي الجساد أو لا يقتضي الفساد فإذا قال قائل مثلا الرجل عاقل وليس في ليس في أي يعني حالة من حالات العذر وليس مغمن عليه وليس مجنونا وليس مكرها إكراها مثلا يعني لا يحتمل إلى آخر الشروط التي وضعوها في الإكراه وقال لزوجته وهو مختار طائع بكامل عقله قال لا أنت طالع قالوا ألا صنقوا أنه هو الطلاق يأتي لأخر يقول لا إنما لا يكون الطلاق إلا بحسب الاعتبار الشرعي وحيث أنه لا يتصور فساده ماديا وحسيا إذن لا يكون عن طريق الفساد الشرعي فما دام أن الشارع قال إنه لا يقف في الحيض فالمظروض أن لا يكون لا يكون الطلاق معتدا به شرعا فمن هنا قالوا إن أنه يقضي الفساد ومن هنا قال من قالهم كثير قالوا أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه على غير الهيئة الشرعية ولأنه يصادف نهيئا من, من الشارع فإذا كذلك أيضاً هذه المسألة من هذه المسائل والباف في هذا كثير جدا ولهذا كثير من العلماء يفتي بأن الطلاق في الحيض لا يقع على اعتبار أنه نهي جقص للفساد وأن, وأن الأمر يعني آه آه هو اعتبار شرعي فما دام أن الشرع لم يعتبره فلا يعتبر ونحن لا نعرف هذا إلا عن طريق الشرع ولكن المفتابه هو أنه يقع الطلاق في الحيض مع الإثم أنه يقع الطلاق في الحيض مع الإثم الاعتبار انه يعني اا طلع وقع منها لي في محله فلكن معاذم ل ل قالوا لي ان الامر مفكك ولا والجهه كما يقول منفكت او من لازمه يعني لازم له وليس لعينه فاذا هذا فيما يتعلق هذا بالعبادات كذلك هذا فيما يتعلق بالبيع هذا في المعاملات البيع بعد نداء الجماعة الثاني البيع بعد نداء الجماعة الثاني تعرفون أن الجمعة نداءين النداء الأول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه والنداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن النداء المقصود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالقول هو البيع نهي أو نشيوتم أمر بالكف، أمر بالكف عن البيان ذروا سقط سقط أمر إفعل فعل افعل ذر اترك فهي صيغة أمر بالكف، صيغة أمر بالكف عن الفعلي، أمر بالكف يعني الفعلي يعني نهي. فقال ذر البيع بينما في الآت الأخرى وأحل الله البيع وحرم الرجف الآت الأخرى وأحل الله البيع وحرم الريحة. لكن هنا قال في النداء وذر البيع فإذا ال ال البيع بعد النداء الأول ما في شيء البيع بعد النداء الأول ما في شيء لأنه ليس هو المقصود في الآية المقصود في الآية النداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء نظروا في ما هو المقصود من ترك البيعه من أجل التهيء للجمعة؟ لأنه قالوا فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لأن البيع يشغلكم عن السعي، فالسعي للجمعة واجب، والشتغال بالبيع يؤدي إلى عدم تحقيق السعي الجمعة يعني التهيؤ. فإذا ما دام أن التهيؤ هو المقصود، قالوا طيب لو بعوه في الطريق هو ماشي تبايعه. وأحيانا البيع يعني إجاب وقبول عنده أرض حتى يمكن ليست في البلد اللي هو فيها ومعه صاحبه هو التاجر بعتك هذه قبلت هذا البيع هو ماشي فهو لم لم يتعارض تهيؤ والسعي لذكر الله مع البيع مثلا فمن هنا قالوا إن هذا لأمن خارج والتهيء لم يعني فمن هنا قالوا لو باع فإنه الجمهور على أنه أن البيع صحيح أن البيع صحيح معالف أن البيع صحيح معالف وحنابلة يقول أنه لا صح أن البيع فاسد لأنهم يقول أن النهي هنا يقتضي الفسد فالبيع فاسد ف... إذن هذه هي تفريعات المسألة كذلك أيضا فيما يتعلق في بعض مسائل الربا عند الحنفية الحنفية يقولون أن النهي عن الربا أيضا هو متوجه في بعض العقود في العقود ل إذا كان النهي متوجه إلى أصل البيع منصب إلى أصل البيع فحينئذ يفسد كما قلنا فيما يتعلق ببيع الصبي غير المميز وبيع المجنون هذا بالاتباق أنه فاسد لكن إذا كان متوجه للوصف لا للأصل كعقود الربا كعقود الربا طبعا الربا عند الحنفية محرم وعند غيرهم محرم كذلك لكنهم عند الجمهور أن عقد الربا فاسد يعني لو أجر يا عقد ربا درهم بدرهمين أنه فاسد الحنفية يقولون لا يمكن تصحيحه على معنى لو شاروا الزيادة صح العقد الأول هو فهو, فهو عندهم هو فاسد بوصفه لا بأصله فاسد بوصفه لا بأصله فإذا شيلت الزيادة صح هذا أيضا هذا من مقتضيات هل النهي يقضي الاسد فمن يقولون لا هو النهي ليس لذاته وليس لأصله فلو شاروا الزيادة صح العقد خلص الجمهور يقول لا أصل وقع فاسدا وقع العقد الربوي فاسدا، ولو صح هم يقول لا، لو صحيح صح. فهذا أيضا من المساعي. لكن الحقيقة يعني حينما تنظر في في في في واقع الصحابة ونظرتهم إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لا أنهم يكفون عن جميع المنهيات. مما أدوا أنهم يعتقدون أو يرون أنها فاسدة في عقود الربا في حتى في صور بعض الربا مثلا في في في بيع ال العقد الذي معه وخرز، فقال عبادة مع معاوية إن بعديا صح، فهم يرون أن الأصل أن النايق ضل فساد هذا هو الأصل، وكثير من العقود بسطها الإمام في الروضة وذكر أمد قال أن الأصل حينما تنظر في واقع الصحابة واقع أن كل النواهي النواه إذا جاءت كفوا عنها بالكلية ولا أو وقضية محاولة التصحيح هذه لم ترد أبداً ما ما إذا ورد ناهيون فلا صوفية الكف ما ولا ولا يصححون مثل هذه المعاملات قال وترد صيغة الأمر والمراد به النباح والتداد وإلى آخره هذا عوده إلى الكلام السابق ما يتعلق بصيغة الأمر أو أغراض الأمر أن أول ال ال ال ال تأتي الأصل فيها أنها للوجوب كما قررنا في أول كلام وصيغة الأمر تأتي ويراد بها بل كما قلنا يمكن أكثر مثلاً عشرين غرض لل للش اسمه لل هذا الصيغ مثلاً كما قلنا لل تأتي لل لل التسوية تصبروا أو لا تصبروا هذه التسوية والإرشاد فكاتبوهم نعلمتهم من فيهم خيرا وإذا تداينتم بالدين إلى أجل المسلمان فاكتبوه نسأل الوجوب وإنما الإرشاد وأغراض كثيرة مرت معنا وأشر إلى هنا حتى في الحاجة ذكر حوالي 22 غرضا وأشرنا إليها فلا نعيد ولا نطيل بذكرها كذلك أيضا أحيانا النهي أيضاً قد يأتي كما قلنا أنه إذا كان أحياناً في بعض صوره هي الآن يأخذ الندب كذلك أيضاً أنه أحياناً قد إذا إذا وجد صارف فإنه قد ينصرف إلى الكراهى ويصرف إلى وقد تكون كراهى تنزيهية أو كراهى تحريمية كل هذا يدل عليه يعرف بمقارنة النصوص فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام ونتفي بهذا القدر وإن كان عندكم أسئلة أو استفسارات وإلا شئتم نحن نعيد معكم بعض الأسئلة. ما معنى قولهم قولهم اه ان اه التحريم ينقسم ينزل تحريم لذاته وتحريم بغيره و ولغيره إما تصد به وصفاً أو, وصفا أو قبله جمعا تصد به وصفا أو قبله جمعا لأما تحريم لذاته هذا كما قلنا إذا كان الأمر منصب إلى <تصفيق> نهي ماذا كما قلنا عن الأمر نهي الحائض ألا تصلي في حال الحيض, الحيض فهو لذاته يعني معنى مصب لي لأصله يعني يعني معنى لا تصنع صلت مطلقا يعني سواء صلت أو ما صلت ما تقع عبد ولا يعتد بها شرعا أما لوصفه كما قلنا فيما يتعلق بصالة الربا أنه ليس مصب للأصل وإنما للوصف على اعتبار وجود الزيادة هذه المحرمة تبني الوطر وطر الرجل الذاتي في الأصل أنه الاباح اين هو وث... اللي هو هي حائل ايوه الو... الو... وهي حائل هل هذا يكون حرام لغيره ولا حرام لذاته لا حرام لغيره متصف... الا هي متصف به وصفا لا لا لا, لا نعم الحرام اللي غيره. لغيري وجود الحيض من أجل الحيض من أجل الحيض ايوه لا لا يكون نقض في وصفا يعني من أجل الوصفيه لا ليس نعم ليس حرام باصله انا حل وصفي لكن هو المشكلة لا هو الوصف وإذا كان لي أمر خارجي ايوه إذا كلام خارجي لا ما إذا ما لكن إذا كلام من اللازم كان لازم يعني يلزم منه كذا كان ليوصي أما إذا كلام خارجي فلا كما قلنا في نداء الجمعة نهي عن البيع في نداء الجمعة دائما من خارجي مثلا أو صلاة المقصوبة لا من خارج يبدون جمعه الإمام لازم ولا خارج لا يبدو أنه لخارج جاء من الخارج نعم جاء من الخارج. طيب ما المفتفاد من من الخلاف ان, أن الامر بشيء نهي عن ضدي انهي عن شيء امر بضدي في الخلاف ثمرت الخلاف لا هو يعني على ثمرت الخلاف هو كما قلنا في مسائل هذه هو حتى تأشر هنا الى مسألة في على معنى أنه أين هي هذه؟ فعلى معنى ما ما نحن نقولنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده على معنى عن أصداده يعني فلو قال له مثلا قم وكان جالسا لكنه قام راكعا أو ركعة، ليس مقائما فهو لم يبق جالسا على حالته وإنما غير، فهل يكون ممتثلا على هل هل يستحق العقاب أو لا؟ امتدَّ على على سبيل التكاسل أو إذا امتدَّ بس بعد تكاسل مشي؟ لا هذا أنتهى قضيته فورية، إذا كان موسع، إذا كان الموضوع موسع هذا لا، وإذا كان حتى انتهى وقته وإذا كان مؤقت فحين يعاقب يستحق العقاب. هو هو يكون لازم على معنى أنه كما قلنا في موضوع الضد والنقيض على معنى أن الضد يعني أمر وجودي يكون يعني هو اللزوم أو اللازم. حينما يكون يمثل نوع جزئية من من الشيء مثلا حينما يكون مثلا وجوب الصلاة أو وجوب الصيام مثلا الصيام واجب والصيام معلوم أنه كف أما يجب الكف عنه سواء من جماع أو أكل أو شرب ونحب ذلك فكل هذه الأكل والشرب والجماع هذه أفداد للصيام فلو فعل واحدا منها فإنه يكون مخالفا الذب ولا يكون محققا ل ل ل للصيام الشرعي ويكون أيضاً مخالفة لم يأتي بي الواجب على وجهه وهذه المخالفة وهذا الشرب الذي هو ضد يعني ضد الصيام وليس نقيضا له ومثله الاكل الذي هو فال فال فال فال فال والشرب اجزاء هي اجزاء ل ضد الصيام و فعل واحد منها يلزم منه يلزم منه تحقيق النقيض الذي هو لا صيام واضح الصيام نقيضه لا صيام لا صيام و ضد الصيام واذا تحقق ضد الصيام يلزم منه تحقيق نقيق السياسة فمن هنا كان هو لازم الله هذا هو الذي غير ما يتعلق باللازم الخارج لا الخارج شيء ما له علاقة كما قلنا في موضوع الـ الـ الـ الـ الـ الأرض المغسوبة بالنسبة للصلاة ما لا أي علاقة في موضوع فأمر الخارج شيء. شيء. الأرض لا ما... علاقة ب... ب... ب... بما يترطب عليها ب... لازم الصلاة في مكان نعم على اعتبار أنها هي شرط وليس المكان الشرط بحارة البقعة وإباحة ووجود المكان إباحة البقعة الشرط إباحة البقعة فالغصب يقابل الإباحة ومثله كما قلت ستر العورة على معنى أن أمور ليست متعلقة بالصلاة بدليل أنه يتصور صلاة من غير لو عدم مثلا ستر وإن كانت قضية عدم المكان لا يتصور عدم المكان في الدنيا لا يتصور أن <تصفيق> يكسر لا مكان كما قلنا هذا قد يكون نقيض يعني ما لا يتصور أبدا يعني لكن لكن لكن أليباح وط والط... أليباح والغصب هو الذي يمكن أن أن ت تجده ترتفع بينما ذات المكان لا يوجد ف... مكان مقصود وأصلا م... ليس مباحا هذا المكان أينه ترتب عليه لو الشرط إذا وجد الشرط وجد مقصود إذا انتفى الشرط <تصفيق> إيه لكن لكنهم قالوا أمر خارجي ما هو يعني ما هو, هو ففمن هنا هذا هو محل النظر ولهذا قالوا أن هناك ما قال بأن تصح الصلاة يعني أنه أمر خارجي نعم يعني. مسألة العمل في افتراسات إيش العمل في افتراسات؟ إيه. الآن بعض العلماء يقولون افتراسات مطلقة. إيه. بعض مطلق. على معنى عبادات ومعاملات أنا مزعق الله خير والمسألة افتراسات. إيه. أيضاً لا لا لكن, لكن لا أخذ الفساد مطلق لا ما حد قال به لأن هناك أمور متفق عنها فاسدة كما قلنا البيع من المجنون متفق بيننا فاسد ولا يا صاحبنا طيب ممكن نختار قول وصف مثلاً في العبادات كل أم لا الفساد هو هذا بقي تقرب الله سبحانه وتعالى بالوحي لحد حتى حت حت العبادات يعني بعضها كما قلنا لكم أنه بعضها قد لا يقضي كما قلنا الصحيح نصات أن أن أن في الأرض مرسومة وهي عبادة أنها تصح معيث وكذلك بالماء بالمال موجود تصح معيث ومثل الحج بالماء المسروك والماء الموصول له حج بالمال الموصول الصحيح أنها تصح لأن هذا قالوا هذا من الخطاب الوضع وضية الصحة والفساد من خطاب الوضع وضية من خطاب التأكيد يعني عن مكان مصدق الله؟ حتى عبادة الحج وصلاة عبادة ونسمع عن هذه مثلاً استوفى شبوطة وكانها؟ لا العبادات هذا شيء آخر قضية استفاءة هي قد تكون من هذا الباب وقد تكون من باب آخر اللي هو مسائل الأركان، يعني أركان في هناك أركان وفي هناك شروط، في هنا يعني الركن لا بد أن يتحقق بالإجماع، وهي مثلا مثل أركان البيع قال جاب الق ال ال العقدة وصيغة العقدة، القبول وصيغة اللي قال للجواب القبول عقدة، هناك تأتي شروط أخرى فيما يتعلق بالعقدة وتعلق بالصيغة مثلا بيع المعطاء بيع العقدة يكون مثلا مختار الرضا الكراه الاختيار هذه أمور أخرى. لكن لا يتصور أن يوجد بيع من غير عاقدين وصيغة ابدا لكن الشروط المتحققه في العاقد أو في العاقدين والشروط المتحققه في الصيغه هذه أمور أخرى مدى الطلبية لدي فيها عند الفقهاء تختلف من هذا المنف فالامر الركنيه لابد أن تتحقق هذا الحديث هذا كيف يفهم الحديث لا يصل لنا احد في الثوب الواحد ليست على عاتقيه ولا شيء وصل الشخص الآن عنده كشف العاتقين اي هو هذا وهذا هذا من مسائل خلاف هنا كما قال يقتضي الفساد وقال أنها لا تصحه وقال لا إذا كان واجد وغير واجد من هذا الباب هذه المسائل في المذهب في قولين لا عنده في المذهب المشهور أنها لا تصحه لا تصحه تصح. تصح. حتى, حتى وراء صلى ما دام وسلم هذا مساتر العورة فإيه تصحه هل إباحة الأرض شرط الصحة؟ إيش؟ إباحة الأرض أو البقعة للصالح بالشرط الصحة؟ لا هو هي لا لا هو قضية شرط الصحة وشرط الوجوب لا تأتي هنا لأن الوجوب المت... يعني الصحة والوجوب فيما يتعلق بالمكلف على معنى بخص الوجوب لكن قد يغشر الصحة هنا شخص الوجوب فيما يتعلق بالمكلف على معنى أنه لا يعني لا تجب عليه صناعة يحقق شيئا الفلاني كما قلنا فيما يتعلق مثل الحج مثل أي على معنى أنه لا تجب عليهما إذا لم يتحقق هذا الشيء لكن مثل الصبي مثلا يعني إذا صحا صح اذا اذا حجه صح حاجة لكن لا يجب عليه ولو بالنسبه مثلا للي للي للمحرم بالنسبة للمرأة مثلا هو شرط شرط وجوب شرط وجوب لو, لو حجت صح لو هي حاجة لو حاجة صح لأنه هو شرط متعلق بالحج سواء شرط وجوب مش هذا خالد لكن لو هذا صح لكن الأرض مش متعلقة بالصلاة لا هو يعني لا يقال يقارض انه لا اقصد من اركانها داخل يعني متعالق لا مرحب لا لا لا اقصد ذلك يعني يترتب عليها فعل الصلاة وإلا إلا توجد أرض مثلا يعني لا لا هو إلا هذا يعني هي الكلام أنه لو فرضنا أن عنده أرضين يعني مباحة ومغصوبة ونعيات الله الموضوع أما أنه لا يتصاب بالمرض ما يمكن لأنه قضية عقلية ما مستحيلة يعني. ما ليس لهم مكان يوجد فيه ما يمكن اللهم إذا كان فيه كما قال يعني خرج على الجاذبية ولا شيء لا خرج الجاذبية ولا موجود لكن الحياة اللي يصبحونه الفضل هذول والله تعالى يا سبحانه بالربا لا في واحد كان يساهم نطبي عنه حيث تقبيرا من لا لا والقص القبض يختلف القبض على العلماء القبض والحرز والسليقة والأشياء يعني تختلف قبض السيارة مثلا قد يكون قبض مفتيح قبض الأرض معلوم أنه مثلا إذا إذا أخذ مفتاح للسورة ومفتاح لهذا أو, أو بالطريقة ما يصير القبض أن الله يحضر الله يحضر يحضر يعني لا قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه لما ما لابد من شيء يدل على على القبض نعم جرد الكلام ما يدخل لا لا لا, لا أي ما بي اي لابد من بالقبل على معنى انه لا يتصر حتى يقبل يعني البيئ في طريق بعد النداع ايه المهور يكون بسحة الصحة السمت... بسحة البيع من الذي يكون بأيه بالفصالب الحنابي ايه في الربا يا شيخ قال الله ي... نعم قال الله تعالى في الربا فانتمتم قلوكم بوصوا موالكم هل هذا يعني يؤيد رأينا احنا في نصوح على هكو وزيلة زيادة صحا لا نفعل رؤوس أموالكم يعني فيما لا هذا في فيما يتعلق لأنها ديون قضية قضية رiba يعني, آه يعني آه تصويرها على معناه كانوا أنت يعني في ذمة غيرك لك فوائد فإذا توب ما تقبل الفوائد هذه تكتفي بأنك تأخذ الدين اللي في ذمته رأس المال بس لكن الزائد لا تأخذه فأنت بتوم فلك روز يعني في ذمة مين بيدخل رؤوس الأموال بس لا تقبل زيادة يعني لو عمل عقد تقريبا ربعي بعد كذا سحب الزيادة صح لا لا لا الذي يبدو لا ما صح عند الرحمن فيه صحيح إذا إذا إذا شال الزيادة يعني الآية ما تتكلم في الحادث لا هي أن الآية في في أكثر كان الربا يعني المداينات إما أن تغلي وإما أن ترمل فجاهلي فا يعني ولهذا قال نص أول ربا أضعه ربا عباس في في في حجة الوداع شيخ القصد التحرير كيف عليك نعم القصد التحرير هي أغلبها ببصيغة لا نهية أو أيضا ذرو مثلا نهي دعم مثلا بالله تعرف من من العربي يعني هي أمر بالكفي لكن الصيغة المقصودة اللي أنا افعل أنا أو لا أولاده افعل في الأمر هذه هي اللي حقيقة لأصلي لامتين عمل أمور الأخرى لو جاء بلطف مترب بلطف لعم علي العقوبة. أيضاً, آه أيضا آه أي من الصعيب من من سلبا النهي نعم. والوجاب بالنهي المطلق أيضاً. كذلك آه. يعني كما أن الأمر كما قلنا المصدر وكتاب الله عليكم وفرظا ولافت. وإن كان فعل الماضي كتب الله كتب عليكم الصيام كتب فعل الماضي. كذا بتفيد هل نجوك؟ طيب هل يقوم الأمر بس النهي عن ضد يعني وأكيد صلا إذا جينا هى عن طرف النهى عن طرف الصلاة. معنا نعم هذا هذا أيوة. محل الحديث هذا محل البحث هذا كله إذا لم يأتي شيء ينهى إذا أه. لم يأتي صيغة طبعا إذا أيه. إذا جاء في الغزل لا ما... إنما هو بذاته هل يدل الأولاء؟ لكن ما لأن ما في دليل أن النهي عن ترك الصلاة ما... أصلاً بالأمر شيء يدل على عن... عليه؟ إلا فيه معن مثلاً من عصارات يمساهون مثلاً؟ أيوة. أيوة. النهي كيف ال... الأسوأ نقول التعريم إلى إلى ت يصرفوا صوارف قد تكون حديث آخر قد يكون آية قد تكون فإذا اجتمعته يحمل هذا على هذا وينما الأصل في النهي أن كل التعريم نعم هذا حظ للحظ لا هو لا هو يعني الصيغة أصلها صيغة حظ وقد كم يعني يعني إذا انضم إليه ال ال الأمور الأخرى فهي من الوجود. الشيخ. أقول لا أصلها تسلوبها حظ. ولهذا هم كتكلموا عن فقط صيغة الأمر الحقيقية إفعل. هي صيغة الأمر. أما الأمور الأخرى ليست ليست موضوعة للأمر. إنما فهمت من الأساليب. هذا هذا هذا محل ال ال ال الكلام. نعم. نعتبرها أصلنا حظ. لكن إذا انضمت إليها صيغة من أخرها فادت النهي وفادت النهاية ولهذا اصبروا أو لا تصبروا في أمر يصبر لكنها صرفها صارف لأن ليس المقصود أن يصبروا لأنه حتى لو صبروا ما نفع يعني ما نفع الفرق بين العلة والسبب لا هذا شيء سيأتي الكلام عليه هناك من فرقه وهناك من لم يفرق على كل حال لكن هي العلة يعني السبب قد يكون له صيغة وأساليب وهو ما يازم وجود الوجود ويازم عدم من عدم لكن العلة لا العلة تتعلق ب في فروق دقيقة حقية لا تحضرني الآن لكن في الخيأس إن شاء الله نفصل بها إن شاء الله هو القول على ولا تبشرون أنتم عاكسونه المساجد ولا نهي ولا نهي لذاته ولا تبشرون وأنتم عاكسونه المساجد أي الله أصلا أنه نهي نعم في عن عن مباشرة المرات في في حال الاعتكاف الرجل وهو معتكف لا يباشر حلاوة هذا نعم لا الأصل نولداتي نعم نولداتي طيب الله عز وجل يقول فلا توضع منهم آثما من أو كفورا هذا على سبيل الأول عن سبيل الخير لا لا, لا هي في الواقع لا طبعا آثما وكفورا الأول بما عن الواقع طبعا الحضور يعني بيان هذا الان من أي ناحية؟ له قاعده لها قاعدة لا لكن هذا يمثلون به على انا بمعنى الواغونه يمثلنا بذاتي لا تطعموا الاذى وكوين عندي ذاتي من وكف والله تعالى يا شيخ لا تباشروه انتم وانت معكم في المسجد اذا زال السبب زال النهي يعني إذا زال الاعتكاف اين السبب هنا الاعتكاف الاعتكاف اي نعم إذا زال اعتكاف زال النهي اي نعم وانت معكم هنا في المسجد يعني وقد يكون حتى يعني هو أيضا حتى ومن هنا فاهمون أنه لا يكون اعتكاف إلا في مسجد من أنه لا يكون اعتكاف إلا فما اعتكاف في بيتي لازم معتكف في شرعان ويأكد معتكف لغة علما أنه ماكث لكن لازم اعتكاف الشرع